إِنَّ الله خَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ إِنَّ اللَّهَ لَهُ خَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ يُخْرِجُ الحي من منهت من الحي ذلكم الله ذلكم الله فأنا تؤفكون فأنا تؤفكون فالق الإصباح فالق وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا وَجَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ذَلِكَ تَقْدِيرُ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 قُلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ قَدْ كُنَّا نُنَزِّلُ آيَاتِي لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فمستقر تودع وهو الذي أنشأت من نفس واحدة فمستقر ومستودع الآيات لقوم يفقهون قد قالها الآيات لطوء يفطهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا وهو الذي فذَلََِ الستمِمَا فَأقْ رجنَ بِ بَ تَكُ شَي فَأقْ رجنَا فَأقْ رجَنَا مِنهُ خَضيرًا النُقْ رِجُ مِنهُ حَدًَّا مُتَاقبَ فَاخْرَجْنَا مِنْهُ خَافِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَسَنًا مُتَرَاتِبًا وَمِنَ النَّقِّ وَمِنَ النَّفْسِ مِنْ طَلْعِهَا قَانٍ وَنَدَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ وَمِنَ النَّقِّ وَلْعِهَا قِرْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ وَجَنَّاتٍ أعمال والزيتون وغروم فانه استرها وغيره تشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه انظروا إلى ثمره إذا أسمع ويبعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله لله شركاء الجن وخلقهم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقوا وخلقوا له بنين وبنات بغير علم يد علم سبحانه وتعالى عما يصفون سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والارض بديع السماوات والأرض قُلْ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ أَمَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ وَغوى بكُ شيءْ إعَم وَغوَ بكُل شيء إعَم